22. cüz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yakluta mi'kena <Sessizlik> lillâhi ve resûlihi ve tâ'aman sâlihan nü'tihâ ecreha merreten ve âtedenâ ve âtedenâ le harizkan kerîma. يا نساء النبي لستن كأحد من النسائين تقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقبن الصلاة وآتن الزكاة وآتعن الله ورسوله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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتسدقين والمتسدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعاد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً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 فلما قذى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أعيائهم إذا أعيائهم إذا قذوا منهن وترى فكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ مَا كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مقدورا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن ٱلرِّجَالِ وَلَٰكِن ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذىهم وتمكن على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم تلقت مهنم قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنحيها خانيسة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج فكان الله غفورا رحيما ترجما تشاء منهن وتأويلك من تشاء ومن ابتغيت من عزت فلا جناح عليك ذلك أذنا أنت قرعيهن ولا يحزن ويرضين بما فيرضين بما أتتهن كلهن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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيين لا أي أذن لكم إلى طعام غير نافذين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحيمكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاع فاسألوهن مي وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم قلوبهين، وما كان وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا رسولا الله ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهن ولا أبنائ إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يعذون الله ورسوله لعنموا الله في الدنيا والآخرة وعدل معذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهطانا وإثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك لان يورف له فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ليلم يأت المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تا قتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعدلهم سعيرا خالد فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نسيرا يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا الله وتعنى الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلنا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عيض الله وجيها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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَجْلُو فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ لا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض ولا. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليزيى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولاك لهم عذاب من رجز نالين ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزيغتم كل من مزق إنكم, إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً بي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين يديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسبا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داودا من فضلا يا جبال أبي بي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل صابغات وقدر في السر وعمل صالحا إني بما تعملون بصير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 فلما قضينا عليه الموت ما ذلوا على موته إلا دابة الأرض تأكل مياساتا فلما خر تبينته الجن أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنه ماية جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق رَبِّكُمْ رزق لَهُ واشكروا له بلدة طيبة ورب غَفُورٌ فأعرضوا فرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمقي وأثلي وشيء من صدر قليل ذلك جزئناهم بما كفروا وهل نجازي إن الكافر وجعلنا بينهم وبين القرآن التي باركنا فيها قرآن ظاهرًا وقدرنا فيها السير سيروا في عليال ويامن آمنين، فقال ربنا بعيد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لايات لكل سبار يشكر، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريقا من المؤمنين. فما كان له عليهم من سلطان إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حافظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل الذرتين في السماوات ولا في الأرض وما فما لهم فيما مشنكم وما له منهم من ظهير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 قل لا تفسلون عما أجلمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتح العليم قل أروني الذين الحقتم قل أروني الذين الحقتم إشركاء كلا بنا والله عزيز الحكيم وما أنسلناك إلا كافة للناس مشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل لكم مي عاضي يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا فَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا بِثَرَى إِلَّا الظَّالِمُونَ مَقْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القول يَقُولُ الَّذِينَ اصْطَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اصْطَعَفُوا وَنَحْنُ اسْتَذَنَاؤُكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ وقال الذين صدعفوا الذين استكبروا بل نشر الليل والنار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسر النظامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لما شاء ويقضي ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لم جزاؤهم في بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِكَيْلَا تَعْلَمُوا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلِتَبْلُوَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون جن أكثرهم بهم منون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا در ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك عما كان يعبد أباكم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 قل إنما عيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير نبي إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما ساعتك من أجر فهل لك من أجر من أجر إلا على الله وعلى كل شيء شديد قُلْ إِنَّ ربي يقذف بالحق عَلَّامُ الغيوب قُلْ جاء الحق وما يُدِي الباطل وما يُعد قُلْ إن ظللت فإنما ظل على نفسي وإني ثَدَيتُ فَبِمَا يُوحِي فَبِمَا يُوحِي لأي رَبِّي إن السميع قريب ولم ترَ إذ فزع فلا فوته وأخذ مما كان قريب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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها النص إن واضى الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم من الله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذه إن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجن كبير أفما زين له سوء أعمالهم فرآه الله يضل من يشاء ويعدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليم حسرات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ فَتُصِيبَ بِهِ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا كَذَلِكَ النُّشُورُ ما كان يريد العزة فلله العزة الجميع إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون سيئات الأمعذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وخلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه وما يعمل من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عظم فرات صائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل يتأكلون لحم طرية وتستخلجون حلية تلبسونها وترى في مواخل لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار ويلج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مستمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيب يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز ولا تزر وازرة مزر أخرى فَإِن تَدْعُوا مِسْقَلاَتَ إِلَٰهٍ لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِن شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَمَا تَذَكَّرَ فَإِنَّمَا يَذَكَّرُ الْأُولُو الْأَلْبَابِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النور وَلَا الظِّلُّ ولا وما يستمي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن آت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلاف فيها نذير ويكذبوك فقد كذب النذير من قبل جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 وَالَّذِي يَحْيَيْنَنَا إِلَيْهِ مَنَآبُ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسم ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفرون لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك أن كل كفور وهم يستريخون فيها ربنا أخرجنا نعم صالحا, نعم صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نذير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلك خلائف في الأرض فما كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفره حيث ربهم إِلَّا مختار ولا يزيد الكافرين كفره إلا خساره قل رأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لا شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بيانه من بل إن يعبد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولنزلت إنمسكهما من بعض إنمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا ويقسموا بالليجة ديمانهم لين جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى العم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بياني. فلينظرون إِلَّا سنة له مليين فلا تجد لسنة له تبديلا ولا تجد لسنة له تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا وكانوا وشد من قُوَّةٍ فما كان الله ليعجزه من شيء في السَّمَاوَاتِ ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولن يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ذارها من دابة ولكن, ولكن يآخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Sada Allah alıyı.